ياَا أَُهَ الذيينَ آممَنوا لاَا تَاتَّخِذوا بِطانَةَم مِنْ دُونكُمْ لا يَألُونَكُمْ خَذلَ وَدُّ مَاعَنتُمْ قَدبَدَةِ الْ البَغْضَ مِنْ أَفْواهِهِم وَماَا تُقْ فيِي صُدُورهُم أَكْبرَر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ